وَلقد خَلَقنا فوقكم سبع سماوات وَمَا ما كنا عن الخلق غافلين و أنزلنا من السماء ماء ام بقدر فأسكناه في الارض و انا على ذهاب به لقادرون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 نسقكم مما في بطونها وَلَكُمْ فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبُدُ الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تَتَّقُونَ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 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، قال رب انصرني بما كذبوا قال عما قليل ليصبحن نادمين،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 قد كانت آياتي تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرًا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 فَحَسِبْتُمْ أنما خَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاها وَفَرَزْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيْنَتِ الْعَلَّا كُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالْزَّانِ فَجْلُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةٌ جَلْدَةٍ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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادات فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدوا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجههم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين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 والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 وَلَا يَأْتَلِئُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَسَعَتْ أَنْ يُؤْتُوا لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَحْفَظُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عذاب عظيم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 وَإِن قِيلَ لَكُمۡ أَرۡجِعُوا فَأۡرۡجِعُواْ هُوَ أَزۡكَى لَّكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ لَّيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡ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 ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن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 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلٍ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَا وَعْبَةٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس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 يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع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 في قلوبهم مرض أم إرتاب أم يخافون أي يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمّعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا معجزين في الأرض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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم النجناح أي يضعن في أبهن غير متبرجات بزينته وأي يستحففن خير اللهن والله سميع عليم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 أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 والتخذون من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موته ولا حياته ولا نشوراً وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتره وأعنه عليه قوم آخرون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 لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتمهم ولكن ما تعتمهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفوا ولا نصرا